هو حفظ المال وحسن النظر في التصرف فيه وإن كان فاسقا شريبا كما أن الصالح التقي إذا كان لا يحسن النظر في المال لا يدفع إليه ماله قال ابن عاصم المالكي في تحفته وشارب الخمر إذا ما ثمر لما يلي من ماله لن يحجر وصالح ليس يجيد النظر في المال الخيف خيف الضياع حجر وقال الشافعي وموافقه لا يكون الفاسق العاصي رشيدا لأنه لا سفها أعظم من تعريضه نفسه لسخط الله وعذابه بارتكاب المعاصي والله تعالى أعلم أوله تعالى وعوف الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها أمر تعالى في هذه الآية الكريمة بإفاء الكيل والميزان بالعدل وذكر أن من أخل بإيفائه من غير قصد منه لذلك لا حرج عليه لعدم قصده ولم يذكر هنا عقابا لمن تعمد ذلك ولكنه توعده بالويل في موضوع آخر ووبخه بأنه لا يظن البعث لهم القيامة وذلك في قوله ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وذكر في موضع آخر أن إفاء الكيل والميزان خير لفاعله وأحسن عاقبه وهو قوله تعالى وأوف الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويله قوله تعالى وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربة أمر تعالى في هذه الآية الكريمة بالعدل في القول ولو كان على ذي قرابه وصرح في موضع آخر بالأمر بذلك ولو كان على نفسه أو والديه وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين الآية. قوله تعالى وبعهد الله أوفوا الآية أمر تعالى في هذه الآية الكريمة بالايفاء بعهد الله وصرح في موضع آخر أن عهد الله سيسأل عنه يوم القيامة بقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أي عنه قوله تعالى أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن العظيم قطع عذر كفار مكة لئلا يقولوا لو أنزل علينا كتاب لعملنا به ولكننا اهدى من اليهود والنصارى الذين لم يعملوا بكتبهم وصرح في موضع آخر أنهم أقسموا على ذلك وأنه لما أنزل عليهم ما زادهم نزوله إلا نفورا وبعدا عن الحق لاستكبارهم ومكرهم السيء وهو قوله تعالى وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله قوله تعالى فمن أظلموا ممن كذب بآيات الله وصدف عنها الآية قال بعض العلماء إن هذا الفعل أعني صدف في هذه الآية لازم ومعناه أعرض عنها وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتاده وقال السدي صدف في هذه الآية متعدية للمفعول والمفعول محذوف والمعنى أنه صد غيره عن اتباع آيات الله والقرآن يدل لقول السدي لأن إعراض هذا الذي لا أحد أظلم منه عن آيات الله صرح به في قوله فمن أظلم ممن كذب بآيات الله إذ لا إعراض أعظم من التكذيب فدل ذلك على أن المراد بقوله وصدف عنها أنه صد غيره عنها فصار جامعا بين الضلال والإضلال وعلى القول الأول فمعنى صدف مستغن عنه بقوله كذب ونظير الآية على القول الذي يشهد له القرآن وهو قول السدي قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه انتهى وقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب الآية وقد يوجه قول ابن عباس وقتادة ومجاهد بأن المراد بتكذيبه وإعراضه أنه لم يؤمن بها قلبه ولم تعمل بها جوارحه ونظيره قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ونحوها من الآيات الدالة التي على اجتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه قال ابن كثير في تفسيره بعد أن أشار إلى هذا ولكن كلام السدي أقوى وأظهر والله أعلم انتهى وإطلاق صدف بمعنى أعرض كثير في كلام العرب ومنه قول أبي سفيان بن الحارث عجبت لحكم الله فينا وقد بدى له صدفنا عن كل حق منزلي ورؤية أن ابن عباس أنشد بيت أبي سفيان هذا لهذا المعنى ومنه أيضا قول ابن الرقاع إذا ذكرنا حديثا قلنا أحسنه وهن عن كل سوء يتقى صدف أي معرضات قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة اثيان الله جل وعلا وملائكته يوم القيامة وذكر ذلك في موضوع آخر وزاد فيه أن الملائكة يجيئون صفوفا وهو قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وذكره في موضوع آخر وزاد فيه أنه جل وعلا يأتي في ظلل من الغمام وهو قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة الآية ومثل هذا من صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه يمر كما جاء ويؤمن بها ويعتقد أنه حق وأنه لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين فسبحان من أحاط بكل شيء علما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي الآية قال بعض العلماء المراد بالنسك هنا النحر لأن الكفار كانوا يتقربون لأصنامهم بعبادة من أعظم العبادات هي النحر فأمر الله تعالى نبيه أن يقول إن صلاته ونحره كلاهما خالص لله تعالى ويدل لهذا قوله تعالى فصل لربك وانحر وقال بعض العلماء أن نسك جميع العبادات ويدخل فيه النحر وقال بعضهم المراد بقوله وانحر وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر في الصلاة والله تعالى أعلم أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته